وما أحوج القائل لها أن يعتبرها قبل أن يخرجها من صدره وقبل أن بها رهاجة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله جل جلاله خلق السماوات العلا وخلق الأرض وله الحق سبحانه وتعالى في أن يختار ما يشاء. قال جل جلاله وربك يخلق ما يشاء ويختار له وحده سبحانه الحق في ذلك ما كان منثيرا أي أحد تحته والكل دونه جل وعلا هو رب العالمين الذي على عرشه استوى جل في علامه فاختار لنا هذا الدين قال إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا, إلا وأنتم مسلمون أي دين اختاره رب العالمين إن الدين عند الله الإسلام اختار الله عز وجل ما بين الأديان الدين دين الإسلام ثم جعل هذا الدين بشعائره الزكاة والحج والصيام والصدقة وأعمال البر ظاهرة وباطنة جعلها لا تقوم إلا على عمود ما تهتز هذا العمود؟ اهتزت جميع شعائر الدين وسقط من يعمل بها إذا ما استقام هذا العمود هذا العمود كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر داهمته المشاكل والمصاعب والمصائب قال من قال من حول النبي عليه الصلاة والسلام كنا إذا رأيناه هاجمت المصائب وحزبه أمر توضأ وقال الله أكبر يعرف أين يشتكي يعرف أين يبث هذه المصائب يعرف هذه الاضطرابات والتوترات النفسية وهذه المشاكل من حوله في أبنائه وبناته وبيته ورزقه وماله يعلم أنه لا ليس لها من كاشف إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان لا يشتكي يستطيع جل عليه الصلاة والسلام أن ينادي ويجمع الناس ويقول تكفون حل مشاكلي لكن إذا حزبه أمر يعلم من يملكه كشف الضبط. الذي لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ما قال إذا ذهب إلى أحد يدعوه هذا الأمر وهذا العمود لا يصلح ما في نفسك فقط لا والله يعني ليس أمر عندك نفسي تستطيع أن تحله أو مشكلة بينك وبين أولادك أو رحمك ثم تريد أن الله سبحانه يقلب قلوب الناس ويهدئها ويسكنها حتى تصلح الأمور وتسير الأمور في مجاريها لا بل والله إذا كسفت الشمس وخسف القمر وعصارت أمور لا نملك حلها ولا نملك مركبات حتى نصعد إلى السماء حتى نعدل الكسوف أو الخسوف ثم أمرك رب العالمين جل جلاله وأمرني إذا أردت أن أغير ما في الكون وأصلح القضية في السماوات وفي هذا الفلك العظيم تعال وأقم هذا العمود بإخلاص وأنت تصلي حتى تنكشف كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حصل كسوف وكسوف يصلي ثم تنتشف الأمور بل أعظم من هذا في خارج نطاق البشر المساكين بل أعلى من قضايا الأرض ومستوى الأرض إذا جف الأرض وجف جف الضرع ومات الزرع وأجدبت الدنيا وجفت الحناجر وتلمضت الشفاه. ماذا شرع الله ذنى جل في علا هل صوموا إلى عن تنزل الأنطاء لا شرع لنا هذا العمود من حبه سبحانه وتعالى ذهب ووالله لو عرفت القلوب قد رب العالمين لعلمت ما معنى أن الله يحب شيئا لأجل هذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله جميعا ما كان أحدهم ينتفضه جالس بيته ثم يقوم يتذكر شيء وأمر ما ثم يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول يا رسول الله ما يقول يا رسول الله علمني شيء في الدين لا يقول يا رسول الله علمني ما أحب الأعمال إلى الله ليه أحب الأعمال إلى الله لأنه نظر في نفسه ونظر في أولاده أنفاس تخرج وتدخل قلوب تنبض أعضاء تتحرك نعم يرزقون بها يأكلون ثم ما كان من الفساد يخرج وما كان من النعمة والنفع ينطلق إلى سائر الجسد عيون تنظر الآذان تسمع كل هذا من فضل الله وحده فأحس أنه عاجز عن شكر هذا الرب العظيم فأخذ يبحث عن أحب ما يغذي رب العالمين ووالله نرى حينما نفتح لمريض في المستشفى أو نمدد له كم شهر في العلاج أو غسيل الكلى ترى أنه يتمنى لو أنه يقبل قدمك لو أنه يفعل أي شيء يرضيك يتمنى لو يزهد حتى يشترك عشان تتحمله أو تمدي تخيل لو تبرع والله رأيتها بنفسي يا جماعة رأيت رجل دخل مع رجل تبرع له بكلية ولما خرج أول استفاق من البنج قال أين فلان أول ما رأى بكى من أجل أنه تبرع له بكل واحد فمن أعطاك فتن أإله مع الله وآتاكم من كل ما سألتمه لو أنك فجربت فردها وصرت تغسل كل يوم وريون في المستشفى ثمان ساعة لعلمت أن الله عظيم وأنك تحتاج أن تبحث إلى أحب الأعمال إليه سبحانه. اختار الله عز وجل هذا العمور وهذه الصلاة حتى يقوم عليها الدين فإن لم يقوم هذا العمود لا يقوم الدين ولأجل هذا ترى أكثرنا متزلزل يقول فتن ويتحجج وتجد في خلواته ياسل الله عز وجل بسهولة ثم لا يتوب كل هذا لأن العمود مشتد الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأركان الخمسة بعد الشهادتين أي ركن فيه استثناءات أنه يسقط عنك ولا يسألك ربي عنه وركن من أركان ديننا تسقط الأركان تأتي إلى الحج الذي هو قد وعد النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يخلف في وعده رسله أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة بل قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق طيب لما يبغى ولذي ما يريد من استطاع إليه سبيلا ما قال ومن أذنب قال ومن كفر فإن الله غنيا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 ما قال عليك الحل. ما ماذا الدعاء الآن إلا ذاك الركم العجيب ذاك العمود الذي لن يستقيم والله لكديم ولن تحس بطعم في حياتك حتى تقيمه ليس حتى تؤديه حتى تقيمه لأجل هذا قال الله عز وجل وأقيم الصلاة ما قال أدوها في آية وحدة فقط قال صلوا وسنأتي وهي التي سنقف معها في هذا في هذه الخطة إن يصل الله سبحانه وتعالى وعانه هذا الركم العظيم لم يأذن الله سبحانه وتعالى له أن يؤجل لأنه صلة بينك وبين رب العالمين فتحتاج الفترة التي طافت عليك تحتاج فيها أن تصل رب العالمين لأنك مشغول لا يعينك إلا الله ولا ييسر أمرك إلا الله ولا يدفع الضر عنك إلا الله ولا يجلب الخير لك إلا الله فوالله لا يكون خير في الدنيا إذا كان عمود دينك قير قائم أو أنه مهتز أو أنه متخلخل قال الله جل جلاله والنبي عليه الصلاة والسلام يصف الجيش وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين تقدم يا فلان انطلق إلى الميمنة أن تكون في الميسرة أن تكون هناك رابط ويقسم الجيش فجأة إذ يغشاه ما يغشاه عند نزول الوحي وجبريل يتنزل من فوق سبع سماوات والله عز وجل ينظر ويسمع ويرى ثم يؤمر جبريل فينزل جبريل إلى السماء الدنيا ثم يغشى النبي عليه الصلاة والسلام ما يغشاه فيهدص سبب منه العار يراه الصحابة ثم يسرع عن ثم يقول قال الله وإذا كنتم في لا تنشغل بتفسيم الجيش أهم من أمر مهم جدا لن توفقوا ولن تنصروا إلا به بعد الله وإذا كنتم في فأقمت عليهم الصلاة هذا وقته يا رب الآن احنو الجيش أمامنا يضرسون ويرعدون ويزبدون يتمنون لو أن يقطعون أن نصلي يا ربي أم نؤجلها بعد الجهاد في سبيلك نحن لم ننشغل في مباراة أو في متابعة دورة أو في متابعة برنامج أو في متابعة أخبار أو مع أبناء نضحك يا ربي نحن نجاهد وهؤلاء أمامنا ألا نؤجل الصلاة قمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك ما أذن الله حتى أن يصلوا فرادا وإن الجيش ما يقصر إذا رأى واحد يصلي ورجع وواحد يصلي ورجع ما يقصر الجيش إلا واحد في كل لحظة لا الله يريدها يريدها أن تقام جماعة قال فالتقم طائفة منهم معك يا ربي هذا وقت انظر كيف يحب الله عز وجل الصلاة لو كان عليهم صيام ذاك اليوم ما يخالف يفطرون. لو كان عندهم زكاة أجلوها بكرة لو كان عندهم أي أمر إلا هذا فلتقوا طائفة منا وليأخذوا أسلحتهم حين راح يصلي مع أسلاحة خائف حين نؤجلها لا فإذا سجدوا هذه منية الأعداء يتمنون يشوفون أعدائهم طايحين تهت هذا أعظم شيء عندهم أعظم هزيمة أني أشوف واحد عدوي يحاط راسه في الأرض أجي أقسم ظهر طيب يا رب نؤجلها لا لاحظ لا واو الجماعة كم تأتي الآن فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا واو الجماعة فليكونوا من ورائهم الجيش يتغير تقسيم الجيش كله عشان فرض واحد عشان فريضة واحدة بس ويرجع النصف الثاني في الجيش فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة حتى اللي وراء ما يؤذن لهم يؤخرون ولتأتي طائفة أخرى يقوم الطائفة الأولى ثم تأتي الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم لأن وقت التبديل ممكن يهجمون وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم تخير واحد ساجد جنب سباح أجل إحنا ما معطلنا يا جماعان الصلاة؟ فجنب سلاحة وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم طيب يا ربي في هذه القضية أما نخاف أن يهجموا علينا كم من الآية ما انتهت ودى كفوا الله يعلمش في قلوب الكفار ود كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم يتمنون يطالعون ويراقبون بس يكون سلاحك بعيد عنك شوي لم يا ربي فيميلون كلهم ميلة عليكم ميلة واحدة من شدة حنقهم وغضبهم بيميلون كلهم مباق فيميلون عليكم ميلة واحدة يقطعونكم ما سجد. طيب يا رب أجل لا. ثم جاء التيسير وجاء الفرج. قال الله عز وجل بعدها في نفس الآية ولا جونا عليكم. الواحد يسمع الآية توقعا في استثناء أن نؤجل الصلاة. ولا جونا عليكم إن كان بكم أدم من مطر. فوق العدو بعد جاءكم مطر ولخبط أوراقكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى إيه؟ ماذا أن تؤجلوا الصلاة لا ما فيها مفاوضة أن تضعوا أسلحتكم ما أخاذ تضعوا أسلحتكم وأمتعتكم لكن تصلون وأخذوا حضركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة الآن انتهت الصلاة وصليتم مع الخوف فإذا قضيتم الصلاة صلاتكم هذه التي كانت بخوف وما كان فيها خشوع ولا كان فيها حضور قلب استشعار من تقصد وأن تقول الله أكبر هذه الصلاة مكسورة هذه الصلاة مخروقة تحتاج أن تذكر الله بعدها ليجبر كسرها فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا أصلي في الصلاة ماذا بعدها فإذا اطمئننتم راح الحرب وما عاد قدامكم جيش ولا عاد حصلت حط سلاحك جنبك هنا ما قال صلوا الآية اللي قبلها قال يصلوا هنا قال فإذا اطمئننتم ما عاد تصلي لا فأقيموا الصلاة تصلي وأنت من تقول إذا قلت الله أكبر إذا رضعت جبينك في الأرض وأنت نازل إلى آخر نقطة صلها ثم تقول سبحان ربي الأعلى أنا الأسفل وأنت الأعلى يا ربي اللهم ارزقنا ذلا إليك وعزا لك يا رب العالمين فأحبة الفضلاء قال فإذا, فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة طيب يا ربي لما لا نؤجلها إن الصلاة كانت على المسلمين لا على المؤمنين ما أخذ قطع من قلوبهم رجل قلبه معلق وطالع يقول متى تبي العصر كانت على المؤمنين كتابا وقوتا مواقيت ما تطلع عنه ولا تحيي لأجل هذا في المستشفى رأيت رجلا أحيانا أؤذن في المسجد ليس هناك مؤذن ثابت فأأتي أؤذن في المسجد والله أراه والله الذي لا إله غيره ما رأيته يوم بدون دموع رجل أجنبي لا ينطق اللغة العربية في الروضة ترى دموع تسيل من عينه يسمع الأذان التفت أسلم عليه ألا والله غرقان بالدموع فجلست وأي أراه أول واحد يدخل وآخر واحد يطلع أول واحد يدخل وآخر واحد يطلع فسألت فأنت موظف يديد معنى قال لا أنا موظف من قديم لكني ما أسلمت إلا من أسبوع أو أسبوعين قال فصرت أدخل المسجد وأشوف العالم كله سابقين اللي سابقني 30 سنة يا رب العالمين واللي سابقني 50 سنة يا رب العالمين واللي سابقني بعشرين سنة يا رب العالمين فأحسست أني أقل الناس وأبعدهم من الله سبحانه وتعالى فأخذت وأبحث وأسأل كل من عنده علم أي عمل يسهل وصولي إلى رب العالمين أي عمل هو عزيلا الله أحده أي عمل يجعلني أجار هؤلاء الناس حتى أصل إلى رب العالمين؟ فكشفت لي الحج على الحجب والسطح إلى ما قالوا إن أول الأعمام يكشفه رب العالمين سبحانه وتعالى إذا عرض عليه العبد الصلاة يقول فعهدت نفسي أن أول ما يكشف هذا الكتاب ويفتح هذا الكتاب وتكشف الصلاة أن لا يراني الله عز وجل إن أول من دخل المسجد وآخر من خرج منه يقول أنا عدلت في فترة راحتي فترة راحتي 45 دقيقة أخذتها في وقت الصلاة قبل الأذان بخمس دقائق وأخذ أي شيء آكله لكن أهم شيء أني أصنع رب العالمين عندي هدف ثم فوجئت أن العمود الذي اختاره الله الدين هذه الصلاة فأحببت أن يكون عمودي هو الأقوى والله جاءني يقول تكف كل من الناس اللي يصلون إذا طلعنا من الصلاة أشوفهم يسنانهم والواحد جاع طالع المين ويسار يقول أنا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين يقول كلهم يسمعني أتكلم في المسجد يقول كلهم ألا يعلمون أنهم بين يدي رب العالمين وأحدهم لو قابل أحد أهم قدم قلب كل حاضر ولا يفكر في شيء يقول ثم علمت أن الصلاة هذه تعجب بيني وبين الشهوات التي فتحت على مصرعيها قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة يقسم أبو بكر رضي الله عنه يقول والله ما تركوها إنما صلوا خمس ولكن ضيعوا مواقيتها وشروطها وأركانها يصلي كيف ما اتفقوا عشان كذا حياته لخبطة يصلي مستعجل بيبغى يخلص شغله، وتأخذ الشغلة من شهر غير ما تأخذ يوم لو أنه أحسن في صلاته وأره الجزاء الإحسان إلا الإحسان أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب وليس المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه بي قريب مجيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والفضله <هو> على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم اللشان وأصلي وأسلم على خير خلقه وصبيه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه وإخوانه وخلانه وأهbab. أما بعد أيها الفضلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي قال الله عز وجل إن, إن أردت الهداية وإن أردت الصلاح وإن أردت الفلاح إن أردت أن يقمئن قلبك قال أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه وإن تطيعوه تهتدوا تهتدي إلى ماذا؟ إلى سبق السلام إلى أحسن وأعظم حيات في الدنيا وفي الآخرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أهله ويمازحهم. كان النبي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام يخصف نعلة تخيل بأبي وأمي يخصف نعلة في البيت ويضاحك أهله ويمسك الحسن والحسين عليهم رضوان الله ويتكلم مع فاطمة ثم إذا قال المؤذن اللهم علمونا ماذا كان يفعل لأننا هو قوتنا الذي قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول, الل في رسول الله أسرة حسنة لمن؟, لمن كان يرجو الله أما اللي يرجو غير الله فلا يهن محمد عليه الصلاة والسلام قال وكان إذا أدد المؤد يسمع الله أكبر يعلم يقينا أن الله أكبر من ذريته وأن الله أكبر من زوجه وأن الله أكبر مما في يده فلا يقوم ويستأذن قالت قامك أنه لا يعرفنا عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تحس بطعم هذه الصلاة فكن مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام جعلت طرة عيني في الصلاة تعالوا إخوة الفضلة نبدأ بداية خريعة أسأل المولى جل جلاله أن يوصلها إلى قلب المتكلم بها قبل سامعها لأن الكلام والله لي بصوت عالي والله ما وقفت هذا الموقف الله متكلما لنفسي اللهم انفعني بما أقول انفع بما أحب لهم يا رب العالمين يوم أن تتوضأ تسمع المؤذن ثم تتوضأ مستشعر أن تستشعر عندك بلاء ومصائب قبل, قبل قليل كم سمعت قبل قليل في المجلس كم نطقت في ما يغذب رب العالمين رب الأرض والسماوات الذي تخافه السماوات العلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا او كرها قالت أتينا مو بسوف نأتي أتينا طائعين انتهت القضية وهو لم يعدها بجنة ولم يخوفها من نار ومع ذلك لا تتحم أن تتأخر عن أمره جل جلاله ألتم أشد خلقا أل السماء عجيب لخلق السماء والأرض أكبر من خلق الناس ترتعد ولكن أكبر الناس لا يعلمون فتتذكر هذه المصائد وهذه القضايا لن تحس بسعاده إلا إذا آلمتك قطيئتك. والله ما تحس الطعام في الحياة حتى تؤلمك قطيئتك وحتى تفرحك الحسنة حتى لو من دين تشيله تفرح بفضل الله وبرحمته فتأتي تصلي وأن تعلم إن هالأياد أجرمت في حقك أنت وأنها اللسان ثم تتمضمط والماء يمر في فمك ويتقلب بين لسانك وان تشعر كم كلمة سودت صحائف من هذا اللسان ثم يمر هذا الوضوء ليطهرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح مسلم فيخرج ذنوبه مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء وأن تنظر القطرات تنزل فرحان انها تحمل معها سيئات يدك إذا استشعرت هذا لا يقبل من العبد ولا يكتب العبد عند من صلاته إلا ما عاقل منها وهذه مقدمات الصلاة فأنتجي وأنت عندك هم إني أدخل محمد وأطلع يا رب مبير الصحائف يا رب أطلع وأنت عنني راض يا رب أطلع بصورة غير اللي بخلت فيها تستشعر وأنت ترى قطرات الماء لا تريد أن تمسحها دعها تقطر وأن تستشعر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم ماذا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطهرين لماذا من التوابين قبل المطهرين أنت متوضي الآن متوضي الآن نفوضت من قبل التوابين لا يذكرك الله حتى بالدعاء أنك تذكر الخطايا اللي طاحت ثم تأتي لتدخل المسجد وأنت تستشعر كل خطوة بحسنة إذا ما عرفت قدر الحسنة لم تدوق الصعاد وتضع عنك سيئ ثم تدخل المسجد حتى ضبط القضية ما تدخل بالإيصاف حتى يعلمنا الله عز وجل أن الدنيا التي عشت فيها ثلاث أقسام خلا ودنيا ومسجد تدخل من الدنيا إلى الخلاء بيدك اليسار تخرج من الخلاء إلى الدنيا بيدك اليمين لأنها أرفع ثم تأتي إلى أرفع منزلة من الدنيا إلى المسجد تدخل باليمين. لأن المكان الذي دخلته إلى الله أرفع وأحب في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبع له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة دخل باليمين يعلم من اللي وراه تحت ثم يخرج للدنيا باليسار يذكرك الله حتى وأنت داخل بأي قدم عشان تطف جوالك وتعلم أنك في مكان الآن كل ما خارج هذا المكان والله بيد من تدعوه الآن في هذا المكان ومن تجعط ليه وأنت تسجد وأقرب ما تكون إلى الله وأن تساجد ثم تأتي وتقول الله أكبر فتصلي السنة ثم تقول اللهم يا ربي إني ما خشعت في صلاتي اللهم يا ربي أذرتني طعن هذه الصلاة اللهم اجعلها قرة عين نستعين يا جماعة بالله نشتكي الناس ما نخشع طيب خلنا نشتكل الله إنما نخشع خلنا نشتكل الله وأنت ساجد خل يا ربي أنا عندي مشكلة يا ربي أرى من ينتفق في صلاته أرى من يخشع في صلاته يا ربي أنا لا أخشع يا ربي لا تقل بيني وبين ما أشتهي فإني أشتهي الخشوع قلها في سجودك وانظر إلى إذا أقامت الصلاة ما تمسك كتاب الله وتقرأ ثم تخام الصلاة انظر إلى قلبك انظر إلى قلب لتوجعي مع الإقامة أو مع على الثانية تجد الفرق ثم تقول الله أكبر أكبر من ماذا أكبر من مالك أكبر من بيتك أكبر من جميع أولادك من مرض أولادك كل ما تريده هنا الله أكبر من سبحانه وتعالى جعلها متكذرة حتى كل ما ضاع فكرك وظل تتذكر أن الله أكبر لن أقف إلا مع موقف واحد في الصلاة إذا ركعت ثم قلت سبحان رب العظيم تجد أنك ترفع ثم تقول Syy on Allahin melkyn. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen on sinun melkyn. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen on وأنت قبل قليل أفطرت من فمك فالآن يسمعك وأنت تشكره الذي جعل أولادك بين يديك تضحكون ويحضنونك ويقبلونك وغيرك ينظر إليهم مرضى في غيبوبة تاملة في المستشفيات ما حرك ما رأى أصبع لابنه يتحرك هل تعرف ربنا ولك الحمد لمن؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد يشتعن فيها؟ هل تعلم أنك ما وراء بعد شوي ما وعد المستشفى لغسيل الكلى وغيير الآلات ضاقت به المستشفيات وأنت وأولادك كلكم بفضل الله لا تغسلون؟ هل تعرف ما معنى ربنا ولك الحمد لأجل هذا يقول قائل ربنا ولك الحمد حمدا ما يجد له أي تعبير طيبا كثيرا مباركا فيه ماذا كم ملء السماوات يحس انها عاجز والله ما يكفي وملء الأرض والله ما يكفي وملء ما بينهما والله ما يكفي وملء ما شئت من شيء بعد لما كل هذا هو أهل التناء والمجد وكلنا له عبد والله لا يكفي شكرنا لأجل هذا لا تجد بعد ما تعبر به من كلام حتى تخضع وتخر من أعلى طولك إلى أعلم وأعلى ما فيك من جبين وتتجعل هذا الجبين يراسق في الترى وتقول سبحان ربي العلاق لأجل هذا أحبة الفضلاء أترك جميع صلاة ولكم حتى نستشعرها وندعو الله أن يرشعنا لأجل هذا إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله إن كانت صلاة كصلاة. فستحس بعدها أنك تقول استغفر الله ما تكفي استغفر الله ما وقفت بيني إليك ما تحب يا رب ولا كما ينبق الحم وتقول أستغفر الله تستغفر وأنت تصلي لو كانت صلاتك صلاة كان يوم تطلع تشوف حرام تقول لك توكم صلي وحاط راسك في الأرض وتقول استغفر الله الحين إش بتقول؟ إن الصلاة تنهى السلام الحركات دخل رجل في الصحيحين على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ثم قال السلام عليك يا رسول الله ثم راح ركع سجد زي سجد يا جماعة ركعوا سجد وسلم ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله الحبيب بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا أن ينخدع لا يريد هذا أن يخدع ويخدع أبليس أن صلاتك هذه ستفق موازينك بل والله قال ارجع يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحب الخير مؤمنين الرؤوف الرحيم خل الجسد يتعب لكن أبغالك ترتاح بعدين قال ارجع فصلي فإن صلاتك ناقصة لا فإن ما حسب لنصفها لا قال إنك كلام نفى عن الصلاة أصلا فإنك لم تصلي رجع الرجل يريد أن تكتب واتق الموازينة وتحل مشاكله صلى ثم رجع ثلاث مرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما كتبت والله ما ثقلت موازينة والله ما كتبها الله لك لم تصلي أصلا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 إلي الإيمان هل نحن نستعين بالله عز وجل ثم بعدها تقرأ ما شئت من الصور التي تزلزل الجدران والجبال الراسيان ثم بعدها تكبر الله أكبر وسمع الله لمن حمده قال حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن ساجدا طيب سجدت مطمئنا قلت يا ما حسيتم يا رب أنت تجيب مضطر يا جماعة ندعو بالدعاء المطر لشفاء أولادنا ولرزقنا وزيادة رؤمورة طباكنا يا جماعة عندنا مشكلة في الصلاة لو صلحت صلح أمرك كله والله العظيم فخل ندعو دعاء المطر إذا سجدت قل لا إله إلا الله العظيم الهليم إذا ما سجدت قل لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض دعاء المكروب أنت مكروب ما تخشع اللهم رب الأرباب منشئ السحاب هازم الأحزاب اللهم إنا نسألك بأحب اسم إليك وبأحب عمل بفع إليك اللهم يا رب أقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وصلواتنا يا رب العالمين اللهم إنك اخترت ذلة من خطك يخشعون في صلاتهم ويستشعرون ما يقولون اللهم إنا لا لم يكون. كشف الضر عن أنفسنا ولا تحويلا اللهم تول عبرنا وأصلح شأننا اللهم اجعل قرة أعيننا في صلاتنا يا رب العالمين اللهم يا من كل اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا وقد بسهم من السوء واللأواء بذنوبنا ما أنت به عليم اللهم يا رب انصرهم في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم يا رب بيته ملكوت كل شيء أصلح ولا تأمون المسلمين اللهم يا رب خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم من علمت من بطالتهم عليه صحيح صلاح اللهم فزده هدى وتقى وتبد هو يا رب العالمين ومن علمت فيه فساد للإسلام وآله اللهم يا رب أنت عسنا عليه ونعم الوكيل اللهم يا رب بيده من كل شيء اللهم يا من لا يرد سائلا اللهم يا رب إن بنا من اللأوائي في صلواتنا وفي عباداتنا ما لا مشكاة إلا إليه اللهم يا رب تولى أمرنا وأصدع شأننا اللهم انظرنا يا رب في سلط المتقين المؤسنين واجعلنا من عبادك المقربين لا يسأل في هذا إلا أنت اللهم اجزونا وآبائنا وأمواء وأمهاتنا أحياء وميتين اللهم يا رب اجعلنا بهم بارين واجعلهم عنا راضين اللهم لا تفرئنا منها إنسنا هذا وفي واحد منا في بصحيحته دم إلا قفرت ولا هم إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا كر إلا نفسته اللهم إن عندنا ذنوب عظيم ولا يقدر الدم العظيم إلا العظيم وأنت العظيم أقول قولي هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام و المسلم <المصرين> الحمد <وكلا>